رَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذُومًا مَّدحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ جَهَنَّمَ أَجْمَعِينَ وَيَا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 فوس وسلاهما الشيطان ليُبدي لهما ما غوريا عنهما من سوءاتهما، وقال ما ناكو ما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 يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَرِيشًا وَآتِيكُم وِرِشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يا Adama la yaftinanakumu الشaytanu kama akhraj abawaykum minal jannati yanzi'u anhu ma yanzi'u anhu ma libaasahuma liyuriahuma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 وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وادعوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم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 لهم أبواب ولا الجنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أص وحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصلاح صحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أن علينا من الماء أو مما رزقكم الله.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 ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٍ فَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فرّيتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله، إن لم كانت من الغابرين.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 قد جاءتكم بَيِّنَةٌ من ربكم فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قد افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لنا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رب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 أرسلنا في قرية من نبي إلا أخلنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؟ وقال موسى يا فذ عون إن نيرتُن من رب العالمين حقيق فَلَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ قَدْ جَئْتُكُم بِبَيْنَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ إِن أت بآية فأتي بها إن كنت من Fālqā āsāhu fāīzā hīyā thū'bān mubīnū wānāzā yadāhu fāīzā hīyā baijāū linnāzirīn. قال al-malak min qawomi fir'awuna in-na-haza l-sahirun alimun yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min ardi قالوا ارجه واقاه وارسل في المدائن حاشرين وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 قالوا يا موتا اما ان تلقيا وان ما ان نكون نحن الملقين قال الق فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْتِينَ فكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه ذلك وقلبوا صادرين وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا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 قالوا إن إلى ربنا من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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يس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 برم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أَغِيرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهٌ وَهُوَ فضلكم عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ فرعون يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْمَعُونَ قَوْلَهُمْ تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 تبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا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 فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعن نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلِرُونَ قل يا أيها الناس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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ سقون، فلما عتو عن ما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيْسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 شاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو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 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي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 وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ